كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفع بها كلا إذا بلغت راقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وانتفت الساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق وصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى آله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقاد على أي يحيي الموتى